إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفلون نور الله بأفواهم والله متن نوره ولو كره الكافرون واللذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليكرهه على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة هل ادلكم على تجاره تنجيكم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 يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن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 Sari kata